صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلاً أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إِنَّ الله على كل شيء قدير ما يفتح الله لن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 فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا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 ان الله عليم بما يصنعون والله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا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 شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تاكلون لحما طريا وتستخرجون حريه تلبسونها وترى الفلك فيه ما لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجر مسمى وَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الملك وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قطمير إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يسمعوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا ما اسْتَجَابُوا لَكُمْ ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير